جَرَادٌ رِقْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُرِى مِنْ نُذُرٍ عنهم يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خَشَعَ أَنْبَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطَعِينٌ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ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 على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعلمنا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آيا فهل من مددر فكيف كان عذابي ونذر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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدة كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا في ضلال وسعر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 فهل من مدكر ولقد جاء آل فزعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم, فأخذناهم أخذ عزيز مقتبر أكفاركم خير من أولئكم أن لكم براعة في الزبر